ليالي الأربعين ولا إيه يحسين حبك بالدماء وحق أمك فاطمة يحسين حبك بالدماء وحق أمك فاطمة للغامي لحبك عذب غيرك أبد لا ما نحب أنت نجات الكل محب ويروح مغفور الذنب والبارشانة يعظمة اي وحق أمك فاطمة فاز الذي يدربك سلك وارواحنا في دوائلك لقلوبنا حبك ملك والماء والشخصك هلك يحسيا بيك الغانمة اي وحق أمك فاطمة حبك فلا مثلا وجد اي وحق من وحدا عبد وياك نبقى للأبد وابدمنا خطينا العهد قيد المذلا فالصمة اي وحق أمك فاطمة يعرفون؟ يا حسين العده حبك الشمل يوحده كل عام عهد مجدده واسمه حبيب يقيده وكل محب قادي سلمى اي وحج امك فاطمه بعيوني يا اجمل حلم بتشد السما وتنجم يا حسين اجيك على الجدم لو انذبح لا مايهم من وف بشنهن اي وحق أمك فاطمة يا غالي أغلى من العمر بيك الظفر بيك النصر للمحب يلحبك ذخر لو صار باشر بالحشر الرضوان أنت تسلم اي وحق أمك فاطمة خسران للفضلك جهل لجهنم بجد ما وصل خسران للفضلك جهل لجهنم بجد ما وصل أنت ابن خير العمل للي يحب شخصك أمل بجاهك الباري يكرمه هي وحق أمك فاطمة هي وحق أمك فاطمة